وهي تخو تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لكم لا نسمع أو نعفر لا كنا في أشهر السعيد فاعترفوا بذنبهم فسح قل لأصحاب السعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسر قولكم أوجهروه إنه عليم بذات الصدوء ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا بالرزق وإليه النشوء أأمنتم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 ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير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 أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَهْدَى أَمَن يَمْشِي سَوِيًا عَلَى أَصِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ فإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن قل هو الرحمن آمن نبي وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يهديكم بما